بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام بنحية عليه الصلاة والسلام. قرآناه الله فصل يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل الفاض كناية لا يقع بها الطلاق ولو نوى به الطلاق وإنما يقع بها أمر آخر وألفاظ ويذكر ألفاظا أيضا, أيضاً تشمل الطلاق وتشمل غير الطلاق بالنية ويذكر ألفاظا هي لغو ليست بطلاق قال وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوا به الطلاق ذكر هنا لفوتين اثنتين كناية في الطلاق لكن لا يقع بها الطلاق حتى ولو نوى الطلاق لأن اللفظ فيها أظهر لغير الطلاق فإذا قاف ذلك قال وإن قال أنت علي حرام يعني أنت محرم علي فلا مصنف هذه اللفظة لفترة ظهار ولو كان ينوي بها الطلاق فإن قالها يلزمه كفارة ظهار قبل أن يطع زوجته كما سيته إن شاء الله في باب الظهار وذهب شيخ الإسلام والجمهور إلى أن هذه اللفظة لفظة يمين وليست بظهار كما قال مصنف رحمه الله وإلى هذا أيضا ذهب ابن قيم رحمه الله لأن الله عز وجل يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك فهنا حرم ما أحل الله فذكر الله عز وجل تكفير ذلك لقوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فسمى الله عز وجل تحليل الحرام أو كذلك تحريم الحلال يمين تحل بكفارة اليمين قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فصحيح لو قال الشخص زوجته أنت علي حرام فإن وهو ينوي الطلاق نقول هذه تلزمه كفارة من لأنك حرمت شيئا باحه الله لك والأمر المحرم لا ينعقد به شيئا سوى يكفر عن هذا اللفظ الذي هو, هو منكر وزور قال أو كظهر أمي يعني لو قال الزوج لزوجته أنت عليك ظهر أمي أو كظهر أختي أو كظهر بنتي ونحو ذلك مما حرمه الله عز وجل عليه فإن هذا يقع ظهارا ولو نوى به الطلاق. فإذا قيل هذه كناية لف، فإذا قيل هذه كناية للطلاق، لماذا لا يقع بها الطلاق؟ نقول لأن لفظ الظهار لفظ الظهاري فيها أسرح وأقوى، فكان ظهارا. لذلك الله يقول: والذين يظاهرون من نسائهم، فمن ظاهر كان ظهارا. كذلك قال أو كظهر أمي فهو ظهار يعني اللفظة الثانية على الصحيح كما قال مصنف ظهار قال ولو نوى به الطلاق يعني ولو نوى باللفظتين السابقتين على قول مصنف طلاقا فهو ظهار قال وكذلك ما أحل الله وكذلك ما أحل الله لي يعني وهذه اللفظة أيضا كناية عن الطلاق يترتب عليها حكمان اثنان الحكم الأول أنها ظهار والحكم الثاني إن نوى بها طلاقا يقع طلاقا فإذا قيل كم طلقة تعتبر إذا قال ما أحل الله علي فهو حرام نقول كما قال المصنف فإذا قال أعني به الطلاق يعني بالالف واللام الطلاق طلقت ثلاثة ثلاثا يعني إذا قال ما أحل الله علي فهو حرام أعني به الطلاق يعني عموم الطلاق فالألف اللام لاستغراق فيشمل ثلاثة طلقات على قول المصنف وإذا قال أعني به طلاقا ليس عاما قال فواحده تقع طلقة واحدة يعني على قول المصنف إذا قال الزوج لزوجته أنت علي اما اذا قال زوج زوجته ما حل الله لي فهو حرام على قول مصنف ظهار ويقع به الطلاق ايضا فاذا قال اعني به الطلاق يعني جميع الطلاق جميع الطلقات تطلق ثلاثه واذا قال اعني به طلاقا مطلقا تقع طلقه واحده وهذا في الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية إلى أن هذه اللفظة لفظة لفظة يمين وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام ابن قيم فيكفر كفارة يمين إذا لم ينوي بها طلاقا بل قال شيخ الإسلام ابن قيم حتى لو نوى بها طلاقا لا يقع الطلاق لأن هذا حرم عليه شيئا أباحه الله له وهذا محرم الله يقول ولا تقول لما تصفل سنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ومنه من الألفاظ المحرمة التي قد يتلفظ به بعض الناس أن يقول حرمت أني ما أزور فلان أو ما أكلم فلانا قل هذا لا يجوز ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين الله يقول لما تحرم ما حل الله لك نعم والله أعلم صلى الله سبيل محمد طيب عبد الرحمن الفريح لو قال شخص علي الطلاق أفعل كذا وكذا على أي الكلمات الثلاث تنطبق من درس اليوم هل هي مثل أنت علي حرام ولك ظهر أمي أو ما حل الله علي حرام ها؟ لا. لفظة مستقلة على قول المصلف يأتي ان شاء الله انها طلقة قول الشيخ الاسلام انها طلقة إنها, كف... انها يمين اذا كان يقصد الحث او المنع او التخويف او التهديد كما سيأتي يعني لفظة مستقلة ذلك ما ذكرناها لانها ستأتي طيب حمزة علي الحرام اني ما افعل كذا من أي لالفاظ الثلاثة ها؟ يعني هي مثل انت علي حرام تدخل فيها ولك ظهر امي او ما حل الله علي فهو حرام ها؟ أزاي إيش؟ إيش تقول براء؟ إيه أنا شخص جلس مع زوجته وقال علي الحرام صبي شاهي وين من الفاظ ثلاثة؟ ما حل الله عليه حرام بس قال أن والطلاق هنا وقال لا علي الحرام الحرام تصب من شاهي نعم شمراني ها ما حل الله عليه حرام وشخص قال علي الحرام نفس الحكم ها أيوة نفس الحكم نفس اللفقة يعني لو شخص قال لزوجته علي الحرام قال أنوي به الطلاق على قول مصنف ثلاث ولقال أنا به طلاقا نقول وحده قال قول جمهور يمين تمام طيب يا سليمان لو شخص قال لزوجته لو شخص هو لو مثلا قال لك اركب السيارة قال لا ما يبراكب قال علي الطلاق تركب علي الطلاق ثلاثة تركب وين هم من انواع الثلاثة ايوه ها ما هي من الثلاثة لفظ مستقلة تأتي ايوه خميس والجمعه ما في درس السبت ان شاء الله طيب سعود يقول لفظت عليه الحرام البعض هل يفهم منها ان يجب على نفسه الحرام يعني هل معناها علي الحرام يعني ساف الحرام ولا ما يعني فككها عبارة عليه الحرام ما يعني لا عليه الحرام لا نعم يا لا رهيم لا نعم يا عليه الحرام يعني الحلال أصبح عليه حرام أيها يعني كان هو المشرع صار والله باحنا ذلك قال ابن قيم هذا منكر وزور وشيخ الاسلام قال ما له كفار في هذا الاثم يقول قد تشيع لفظة عليه الحرام بين الكثير من العامة فماذا لو قالها لغير زوجته فما الحكم في ذلك مثل ما دقال علي الحرام لغير زوجته كفرت مين نعم طيب بسألك يقول إذا قال لزوجته علي الحرام تفعل تفعلين كذا ولم ينوي طلاقا فماذا عليه ها نعم نعم عبد عبدالله ما نوى الطلاق قال لزوجته علي الحرام ها هالعبارة وينها من الثلاث عبارات ها أنت علي حرام وقال زوجته علي الحرام وش يكون وشألك واحد قال اللي قلت لزوجتي أنت عليه حرام أو عليه الحرام قال زوجته أنت عليه الحرام وش عليه نعم ها نعم إذا ما نو الطلاق وش يكون نعم ألا قول مصنف ظهار إذا نوى بها الط... إذا نوى بها الطلاق كذا طيب إذا ما نوى الطلاق ألا قول مصنف ها ها نايف هم لا. حمزة شو تقول لو جو اثنين يسألوك واحد قال أنا قلت لزوجتي أنت علي الحرام وما نويت الطلاق وقال الثاني أنا قلت لزوجتي أنت علي حرام ونويت الطلاق ها تقول أعطني الأول أنت علي حرام ونويت الطلاق وش يقع طهار طيب البراء هشام ويقال أنت علي الطلاق وما والطلاق لا سامي ها كلا هما ظهار سواء نوى الطلاق وما نوى على قول مصنف لو سمعت شخص يقول أنت علي حرام يسألك على قول مصنف ظهار ما تسأله وش ناوي وعلى مذهب الجمهور تسأله تقول نتناوي طلاق ولا غير طلاق يقل ناوي الطلاق وما يقع الطلاق لو قال نوت ما يقع وإذا قال ما الطلاق ما يقع يقول ما الفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة في درس اليوم بين الكنائة الخفيف إذا قال لا فهو صريح في الخروج فهي كنائة معنية الطلاق يقع وإذا قال أنت على إحرام فهو صريح في الطهار كنائة في الطلاق يقع معنيته له لا يقوم صنف ما يقع لو قال أنت علي حرام ما يقع الطلاق لأنه في الظهار أضحر يقول لما تدخل قوله علي الحرام صبي للشاي فيقول قوله صنف أنت علي الحرام لا علي الحرام يقصد الشاي إذا كنا نقصد الشاعي نحن نتكلم عن الشاعي ما نقصد الزوجة طيب عاصم خباب يقول وقال شخص. عليه الطلاق فلا تتعشى عندنا فما الحكم ولقى الطلاق إذا كان غير متزوج اشتغل لو غير متزوج ها ما يقع لغو طيب وكم متزوج دل شمران أيوه لا هذا ما هي درس اليوم على قل مصنف يقع بس ما هي درس اليوم أيوه صح ولقال شيخ الإسلام إذا كان يقصد الحث والمنع يمين وإذا كان ما يقصد الحث والمنع والمين والطلاق طلاق إن مقصود الإنسان لا يتساهل بالطلاق